اِذَا وَقَعَتْ وَاقِعًا لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنثَرًا وَقُطِّعَتْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, وأصحاب الميمنة Masjameh Ma'ashabul Masjameh, wa Ssabiqun Ssabiqun, ulai'ik al Mucarabun fi Jannah Tulatul min al awlin, wa qurilul min al aakhirin, ala surrul muzoona, muttakin alaiha mutqablin, yqofu alaihim windaun mukhladun bi akwab, bi akwabu wa abariq wa kais min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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وفاتنة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إن شأنهم انشاهم ان شاء فجعلناهم اذكرا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سمو <تصفيق> من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 زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحليم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أبثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أب نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمون من المزن أم نحن الموزنون لو نشأن جعلناه أجاجا فلو لا تشكون أفرأيتم النار التي تون أم أنتم أمشتتم شجرتها أم نحن الموشون نحن جعلناها تذكرت ومتاعل الموق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 مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا Balqotilhulqon, waan tum حين azin tazron, wanahnu akrab ialih min kum, walla kila tuciron, falola in kum, gair madiin, tarjion hain kum, Famma inkan min al-muqarrabin, farouhun wa rihanu wa jannah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 وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم